يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ إِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا مَاءٌ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْهَا فَمِنْهُم مَّن يمشي على بطنه ومنهم من فيمشي على رجلين ومنهم فمنهم من يمشي على دطره ومنهم من فيمشي على رجلي ومنهم ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير لقد انزلنا آيات مبينات نُقْرِئُكَ جِنَانَ آيَاتٍ بَيِّنَات وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَقْعَنَّا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَقْعَنَّا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى منهم من بعد ذلك ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله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 وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَتَّبِعُونَ إِلَيْهِ الْعَنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابٌ أن يخافون أن يحيف الله على جهر ورسوله بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يَحْكُمُ مَا بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا إِنَّمَا تَأْرَقُلُ الْمُؤْمِنِينَ دَادٌ إِلَى الْمَالِ وَرَكُولِهِ يَا مَا بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا, أن يقولوا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 شَمَّ هَوَايَا كَطَرْفِ فُلَاكِهِ الْفَالِقِ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَُّا تُؤسِمُ أَُّا تُقُسِ قَعَةُم عَرُوفَ قاعَتُم عَروفَ إِ اللهَّه خَبير بِمَا تََّلُون إَِّمهَ بِمَا تَعَّْلون